Bismillahirrahmanirrahim. Anne An el Nabi el Gzim. Aldeyim fehi Thumma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 وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاظين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 وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطوا حسابا جزاء من ربك عطوا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من هدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ما باء إنا أندرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول الكاذب جوال الخير عطاء متجدد